فلينظر نُنْفِخُ فِي طعامه إِنَّهُ صببنا الماء صبا ثم شققنا ذَهَبَتْ شقا مُدَّتْ فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصالة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 ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قتره أولئك هم الكفرة الفجرة